كان هنا ما بيننا تخاطبنا عيناه دون شفتاه يخاطبنا بحديث ما أجمل معناه ويلفت انتباهنا بوداع لافتا للانتباه أحبتي إخواني كتيبتي سأفارق الحياة أنا ما نسيت كرامتي أنا ما نسيت شهامتي ومناي لقيا الله رافعا لهامتي تزينها ابتسامتي وسيفرحني رضاه أهلي رفاقي أهلي رفاقي أودعكم ومن دمائي وصيتي فاحفظوا عن الوصاة يا الله أودعكم يا اهل ويا رفاق فعند الله يوم من التلاقي أودعكم دمع الفرح يا لأجل الله موت واحتياجي أودعكم يا اهل فعند الله يوم من التلاقي أودعكم دمع الفرح يا لأجل الله موت واحتياجي أنا يا قوم مرض الهوان بركب العز ذاك التحاق كتيبة مجاهدين يا عارين لأسد على العهود باستباه يديب يا عريب على العهود باستباكي أنا يا قومي ما هنته هانت دماء عزة فدي بلادي جروح كلها فخرا سامت بعلي الكرامة والجهادي يا بذلتهم يناموا وجبني من صمود واشتهادي وأعداء بذلتهم يناموا وجبني من صمود واشتهادي فكيف مثلي إني لاموا وقدر فضريه والنفا يا قوم يا رفاق فعند الله يوم من ذلك اودعكم دمع الفرح يجري لاجل الله موت واحتياجي اودعكم يا اهل ويا رفاق فعند الله يوم من ذلك اودعكم دمع الفرح يجري لاجل الله موت واحتياجي انا يا قوم مرض الهوان بركب العز ذاكلت حاج كتيبة مجاهدين يا عارين لأسد على العهد باستباحة كتيبة مجاهدين يا عارين لأسد على العهد باستباحة رحلت حكم في القلب يسري وأحمل بن ضلوع التفاني وأحمل كل أشوك بصدري كما حملت شوق للجنان روحي وعمري مرضا هواي أنا اهدي روحي وعمري لدين الله مرضا هواي كف وتو يحيى فخري ويحمل فخري بعد رفاقي يا فعند الله يوم نلتلاقي اودعكم دمع الفرح يجري لاجل الله موت واحتياجي اودعكم يا ويا فعند الله يوم نلتلاقي اودعكم دمع الفرح يجري لاجل الله موت واحتياجي انا يا قوم مرض بركب العز ذاك التحاق كتيبة مجهدين يا عارين لأسد على العهود باستباه كتيبة مجاهدين يا عارين على عالعهود باستباك شهيد خلفه ألف شهيد حمات للكرامة والديار يسير الدرب والدرب يساديت ودربهم امتوش بالفخار ويوصل التمسى بالعطاء ويبني مجد رغم الحصار ويوصل التمسى بالعطاء ويبني مجد رغم الحصار لدين الله نسرب وفانا ويحلب بحد الحسار ان انتلا اوتعظم يا رفاق فعند <تصفيق> التلاكي اودعكم دمع الفرح ياشري لاجل الله موتي واحتراكي اودعكم ياهل يا ويا رفاق فعند الله يوم التلاكي اودعكم دمع الفرح ياشري لاجل الله موتي واحتراكي انا يا قومي مرضى الهوان بركب العز ذاك التحاكي كتيبة مجهدين يا عارين لأسد عالعهود العهود كتيبة المشاهد بي يا عري لهست على العهود باستداج يا الله يا الله